وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِوَافٍ فِي نِعْمَاءٍ يَعْمَلُونَ وهم بوكن لا نير ذرحما اي ان شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَا آتِ وَمَا قُلْ يَا قَوْمِ مَا لِيَ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَقُونَ لَجْوَاعًا كِبًا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلِيمٌ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِن مَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ الآن عامنصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وها كائِم فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَمَا كَانَ لِلشُرَكَاءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَغَوْا يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَشُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوا مُعَالِيَهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَن شَاءَ اللَّهُ ما فعلوه فذرهم وَمَا فَعَلُوهُ فَلَرَهُ وَمَا يَ